بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول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 124. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 125. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 113. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 114. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن به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 112. لله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم 115. إن الله سريع الحساب 116. يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 112. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 113. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 114. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه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 وَيَا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد 110. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 111. ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات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 وَقَالَ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا 118. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وَمَا وما كيد فرعون إلا في تباب 112. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد 113. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 فَإِذَا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ السُّوءُ الْعَذَابُ النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة و تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحجون في النار فَيَقُولُ الْضَعْفَ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَلْتُمْ مُغْنُونَ عَنْ نَصِيبٍ مِنَ النَّارِ وَلَلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّكُلُ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ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 111. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 112. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 113. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 113. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 تراب ثم من طفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 111. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يسرقون 112. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 113. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون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 112. الله الذي جعل لكم الأنعام مِنْهَا منها ومنها تأكلون فِيهَا ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلك تحملون 114. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون